أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا, وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأفوسهم في سبيل الله و قالوا و قالوا لا تنفروا في الحر قلنا رجهن ما أشد حر لو كانوا يفقهون فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبَكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًا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 سورة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولي الطول منهم وقالوا وقالوا اتركنا مع القاعدين رضوا بأي يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون